بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع ميراث ا ل أ ن ب ي ا ء أ ن يقدم لكم تسجيلا ل ك ل م ة بعنوان ت أ م ل ا ت في كلام شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة في ا ل أ س ب ا ب ا ل م ع ي ن ة على الصبر على أ ذ ى الخلق أ ل ق ا ه ا ف ض ي ل ة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى ل ي ل ة ا ل أ ح د الخامس من شهر رمضان عام أ ر ب ع ة وثلاثين و أ ر ب ع م ا ئ ة والف هجريه بجامع الرضوان ب ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن ينفع بها الجميع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 الذي يسر لنا و لكم هذا اللقاء و نساله جل و علا أ ن يبارك لنا و لكم فيه و أ ن يجعلنا و إ ي ا ك م من المقبولين في هذا الشهر الكريم بمنه و كرمه إ ن ه نعم المولى و نعم النصير سبحانه و بعد فهذه اللقاءات التي قد تمت فيما مضى في العام الماضي وما قبله في ليالي رمضان هي من باب قول الله جل في علاه والعصر إ ن ا ل إ ن س ا ن لفي خسر إ ل ا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهي من التواصي بالحق والتواصي بالصبر والمراد منها التذكير و ا ل م ذ ا ك ر ة و الانتفاع و النفع ن س أ ل الله جل و علا بمنه و كرمه أ ن ينفعنا جميعا بما نقول و نسمع و كلمتي إ ل ى ا ل ا خ و ة في هذه ا ل ل ي ل ة التي ن س أ ل الله أ ن يجعلها م ب ا ر ك ة تتعلق ب أ م ر يخص كل واحد من المسلمين و المؤمنين و أ ه ل ا ل س ن ة على وجه الخصوص و يحتاجه المرء دائما و أ ب د ا أ ن يتذكره و أ ن يتمثله أ ل ا و هي ق ض ي ة لا يمكن أ ن تعيش أ ن ت وحدك في في في مكان بمعزل عن الخلق و عن الناس فهم محيطون بك في محلك و ترحالك في محل إ ق ا م ت ك و سفرك هنا و هناك ومعلوم أ ن اللقاء ب ا ل أ ش خ ا ص والاحتكاك بالناس وبالاصحاب و ا ل إ خ و ة و ا ل أ ق ا ر ب ونحو ذلك قد يتولد منه بعض الحزازات أ و بعض ا ل أ م و ر التي تكدر صفو ا ل أ خ و ة وصفو ا ل ص د ا ق ة وصفو ا ل م ح ب ة في الله جل وعلا فوجب و ا ل ح ا ل ة هذه أ ن يتعرف المرء على ا ل إ ص ل ا ح و كيف يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره ف إ ن ا ل إ ص ل ا ح قد جاءت به نصوص الكتاب و ا ل س ن ة الله جل و علا يقول في كتابه العزيز و الصلح خير و يقول جل و علا ف إ ن أ ر ا د نعم و يقول جل و علا لا خير في كثير من نجواهم إ ل ا من أ م ر بصدقه او معروف أ و إ ص ل ا ح بين الناس و النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ر ش د أ م ت ه إ ل ى ا ل إ ص ل ا ح و إ ل ى الصلح بين الناس و ا ل أ ح ا د ي ث في الصحيحين و غيرهما ك ث ي ر ة ومن ذلك د ل ا ل ة حديث النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم في الصحيحين لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا و كونوا عباد الله إ خ و ا ن ا فهو في هذا الحديث العظيم يدل عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و يرشد إ ل ى أ ه م ي ة فعل ما يضاد تلك ا ل أ ف ع ا ل من التحاسد و التدابر و التباغض أ ي بفعل ما يقابلها بفعل ما يقابلها وقد حث عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على ا ل إ ص ل ا ح و أ ص ل ح عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بين بعض المتخاصمين وهكذا من سنته ا ل ف ع ل ي ة و ا ل ق و ل ي ة وهكذا أ ئ م ة ا ل إ ص ل ا ح و أ ئ م ة ا ل س ن ة والمصلحون المجددون يصلحون ما يقع من الناس من فساد أ و إ ف س ا د و يظهرون الحق للخلق ب غ ي ة إ ص ل ا ح ه م و إ ر ش ا د ه م إ ل ى ما فيه خيرهم في الدنيا و ا ل آ خ ر ة فيجب عليك أ ي ه ا المحب أ ن تعرف أ ن ا ل إ ص ل ا ح أ م ر رئيس و مهم و يجب أ ن تسعى فيه و أ ن تقطع دابر كل ما يكدر صفو الصلح و ا ل إ ص ل ا ح فكم هي المناحرات والحزازات والمقاطعات والمدابرات والمشاحنات التي تولدت من خفاء أ و إ خ ف ا ء هذا ا ل م ب د أ العظيم عند كثيرين ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله وقد قلنا إ ن الكتاب و ا ل س ن ة وفعل ا ل أ ئ م ة من سلف ا ل أ م ة والمصلحون المجددون على هذا قائم متمثلين أ م ر الله و أ م ر رسوله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم فما بال المقتدين بهؤلاء السلف الكرام يتخلف عنهم أ ح ي ا ن ا أ ن يتمثلوا بهذا ا ل م ب د أ العظيم وهذا الخلق النبيل فحري بك أ ي ه ا المحب أ ن تعرف هذا ا ل أ م ر و أ ن تسعى إ ل ى تحقيقه ل أ ن ه بارك الله فيكم مما يرد علينا كثيرا في مثل هذه المقامات ما يحصل بين بعض ا ل ا خ و ة من المشاحنات و أ م و ر توجب ا ل ن ف ر ة وتوجب ا ل ق ط ي ع ة وتوجب التدابر بين بعضهم البعض و العجيب في هذا أ ن كثيرا منهم لا يسعى في ا ل إ ص ل ا ح طيب أ ن ت ذكرت هذه ا ل أ م و ر كيف الصلح و كيف ا ل إ ص ل ا ح لهذا المخطئ ل أ خ ي ك المخطئ أ و لهذا ا ل خ ط أ الحاصل يجب أ ن تسعى في إ ص ل ا ح ه و صلاحه و من أ و ج ه ا ل إ ص ل ا ح أ ن يرجع هذا الرجل عن ا ل خ ط أ الذي وقع فيه ومن أ و ج ه ا ل إ ص ل ا ح زجره ومن أ و ج ه ا ل إ ص ل ا ح هناك أ و ج ه ع د ي د ة و ك ث ي ر ة بارك الله فيكم لكن يجب أ ن تكون ساعيا في ا ل إ ص ل ا ح والصلح تدخل في هذه القضايا أ م و ر تخص الشخصيات و ا ل ح س ا ز ا ت ا ل ش خ ص ي ة تصير وتجير أ ح ي ا ن ا في بعض المواطن إ ل ى أ م و ر ك ل ي ة و أ س ا س ي ة فتبنى عليها القصور و العلالي و هي ب ع ي د ة عن تلك ا ل م آ خ ذ ا ل ش ر ع ي ة من كل وجه فنشر هذا ا ل م ب د أ و التذكير به في مثل هذه ا ل أ ز م ن ة من ا ل أ م و ر ا ل م ه م ة جدا لمسيس ا ل ح ا ج ة أ ق و ل لمسيس ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه و ل أ ل ا يكون أ ه ل ا ل س ن ة السلفيين أ ض ح و ك ل أ ه ل ا ل أ ه و ا ء فيتندرون بمثل هذه ا ل أ م و ر التي تحصل فيما بينهم فنحن والله أ س ع د منهم بهذا الحق وبهذا الهدى فنحن أ و ل ى به منهم كما قلت قد جاءت النصوص في الوحيين د ا ل ة عليه ح ا ث ة عليه نعم وفعل رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام العمل أ ي ض ا يدل على ذلك لكن لما تغيب بعض ا ل أ م و ر والجزئيات ا ل م ه م ة ا ل ر ئ ي س ة ا ل م ت ع ل ق ة ب ا ل إ ص ل ا ح يغيب عن ا ل إ ن س ا ن أ و تغيب عنه طرق التحصيل لهذا ا ل إ ص ل ا ح وبالتالي لا يسعى لتحقيقه بل ينفر عن كل من يريد أ ن يصلح فيما بينه وبين أ خ ي ه و أ ن ا أ ت ك ل م في الواقع أ و في ا ل أ م ر الواقع بين ا ل إ خ و ة الذين هم على ع ق ي د ة س ن ي ة س ل ف ي ة و ا ح د ة ومنهج سني سلفي واحد إ خ و ة متحابين في الله ولله ولهذا ا ل أ م ر قد تكلم شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله بكلام عظيم نفيس جدا فيما يتعلق بالصبر ل أ ن من الصبر ينطلق ا ل إ ص ل ا ح من الصبر ينطلق ا ل إ ص ل ا ح من تحقيقه ينطلق ا ل إ ص ل ا ح أ ق و ل تكلم رحمه الله بكلام نفيس في غ ا ي ة من ا ل د ق ة والفقه وهذا من توفيق الله عز وجل له ومن فتح الله له وعليه معلوم بارك الله فيكم أ ن الصبر على مراتب أ و على أ ق س ا م الصبر على ط ا ع ة الله والصبر عن م ع ص ي ة الله والصبر على أ ق د ا ر الله مما يقع على ا ل إ ن س ا ن اليس كذلك هذا محفوظ ولكن لشيخ ا ل إ س ل ا م كلام دقيق في القسم الثالث وهو الصبر على أ ق د ا ر الله فيقول رحمه الله و أ ن ا أ ذ ك ر ك م بكلامه و أ ق ر أ ه عليكم ل ت ت أ م ل و ا معي في هذا الكلام وتحاول أ ن تطبق إ ن كان هذا ا ل أ م ر ينطبق عليك هل أ ن ت من أ ه ل ه أ م لا و ب ا ل م ن ا س ب ة أ ن هذا الكلام الذي س أ ق ر أ ه وهذه ا ل ر س ا ل ة لشيخ ا ل إ س ل ا م وهي ق ا ع د ة في الصبر كنت قد شرحتها فيما مضى بدرس عبر الهاتف يعني ق ر ا ب ة قبل خمس سنوات و نحو ذلك تقريبا و عندما وصلت إ ل ى كلام شيخ ا ل إ س ل ا م هذا المتعلق بالقسم الثالث من أ ق س ا م الصبر كان أ ن وقعت او وقع امر مما هو يدخل في هذا القسم وقع أ م ر علي فكنت بين شرحه للناس و تطبيقه و بين ما يتخالجه ا ل إ ن س ا ن و ينازعه الشيطان و الشيطان يحضر معروف و له نزغات و نعوذ بالله من نفقه و همزه و نفثه ف إ م ا أ ن اعتذر عن الدرس تلك ا ل ل ي ل ة ل أ ن كما يقال يعني ال و ض ع و الجو و ا ل ن ف س ي ة غير مهياه و إ م ا أ ن أ ر غ م الشيطان ف أ د ر س و أ ق و ل هكذا تدرس للناس إ ذ ن لا بد أ ن تطبق يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لم تقولون ما لا تفعلون وهو أ م ر معروف بارك الله فيكم أ ع ن ي ما وقع أ و ما حصل في ذاك الوقت وهو رساله وجه وجهها إ ل ي بعض المفتونين نعم تعدى فيها وظلم و أ ز ب د فيها و أ ر ب د و أ خ ر ج ما يكن والله يعلم ما يبيتون جوابا ل ر س ا ل ة أ ر س ل ت ه ا إ ل ي فما كان من تلك ا ل ر س ا ل ة إ ل الا من إ أ ن م ل أ ه ا بالطيش و ا ل س ف ة والله من ورائهم محيط فكنا بارك الله فيكم في ذلك الوقت بين هذا الواقع وبين هذا الدرس فكنت أ ق ر أ و أ د ر س و أ ن ا على مضض فكانت يعني سببا عظيما من أ س ب ا ب ش ر ا ح صدري و أ ن الله يسر ا ل أ م ر و أ ع ا ن عليه وكما هي ا ل ق ا ع د ة ا ل م ع ر و ف ة أ ن الله إ ذ ا أ ر ا د أ م ر ا هيا أ س ب ا ب ه هيا أ س ب ا ب ه فمضت ا ل أ م و ر ك أ ح س ن ما يكون بفضل من الله جل في علاه فيقول ا ل إ م ا م شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله في هذه ا ل ر س ا ل ة ا ل ع ظ ي م ة ولا أ ظ ن كثيرا منكم يتخيل أ ن هذه الفوائد أ و هذه ا ل أ م و ر هي الوسائل تعين على تحقيق الصبر الذي قلت أ ن ا ل إ ص ل ا ح ينبثق منه ينبثق من لا صبر عنده لا إ ص ل ا ح لا يمكن أ ن يصلح ما يستطيع أ ن يصلح من لا يستطيع أ ن يصبر أ و لا يتحقق فيه الصبر أ ب د ا يقول رحمه الله قال النوع الثالث الصبر على ما يصيبه بغير اختياره من المصائب هو الذي قلنا الصبر على أ ق د ا ر الله ا ل م ؤ ل م ة الصبر على ما يصيبه بغير اختياره من المصائب هذا الذي يصيب ا ل إ ن س ا ن مما يقع عليه بغير اختياره يقول شيخ ا ل إ س ل ا م هو على نوعين قال وهي نوعان المصائب على نوعين نوع لا خ ت ي ا ر للخلق فيه كالامراض وغيرها من المصائب ا ل س م ا و ي ة فهذه يسهل الصبر فيها ما يصيبك من مرض أ و نزلت بك ن ا ز ل ة ش د ي د ة لا تستطيع أ ن تدفعها ولا أ ن ترفعها فهذه يسهل الصبر فيها ل أ ن العبد يشهد فيها قضاء الله وقدره و أ ن ه لا مدخل للناس فيها فيصبر إ م ا اضطرارا و إ م ا اختيارا ا ل أ م ر فيك فيك نازل فيك فاصبر ولك ا ل أ ج ر و أ ن ت مختار و إ ل ا هو فيك حتى لو لم تصبر اختيارا هو نازل فيك واقع فيك ولا أ ج ر لك فيصبر إ م ا اضطرارا ً و إ م ا اختيارا ً ف إ ن فتح الله على قلبه باب ا ل ف ك ر ة في فوائدها وما في حشوها من النعم و ا ل أ ل ط ا ف انتقل من الصبر عليها إ ل ى الشكر لها والرضا بها فانقلبت حينئذ في حقه ن ع م ة فلا يزال هجير قلبه ولسانه فيها رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولهذا شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله لما أ د خ ل السجن سجن ا ل ق ل ع ة والتي يعني آ خ ر سجنه والتي مات فيها كان يردد هذا اللهم أ ع ن ي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قال وهذا يقوى ويضعف بحسب ق و ة م ح ب ة العبد لله وضعفها هذا قوته وضعفه بحسب محبتك لله و ق و ة تلك ا ل م ح ب ة أ و ضعفها بل هذا يجد أ ح د ن ا في الشاهد بل هذا يجد احدنا في الشاهد كما قال بعض الشعراء مخاطبا محبوبا له ناله ببعض ما يكره إ ل ى أ ن قال الشاهد النوع الثاني والقسم الثاني من هذا النوع الثالث ما يحصل له بفعل الناس من المصائب ا ل و ا ق ع ة التي تحصل على ا ل إ ن س ا ن بغير اختياره قال هو نوعان النوع ا ل أ و ل لا خ ت ي ا ر للخلق فيه ك ا ل أ م ر ا ض النوع الثاني ما يحصل له بفعل الناس في ماله أ و عرضه أ و نفسه فهذا النوع يصعب الصبر عليه جدا هذا النوع يصبر الصبر يصعب الصبر عليه جدا ل أ ن النفس تستشعر المؤذي لها تستحضره وهي تكره ا ل غ ل ب ة هكذا جبلت النفوس فتطلب الانتقام فلا يصبر على هذا النوع إ ل ا ا ل أ ن ب ي ا ء والصديقون وكان نبينا صلى الله عليه و آ ل ه وسلم إ ذ ا أ و ذ ي يقول يرحم الله موسى لقد اوذي ب أ ك ث ر من هذا فصبر مع أ ن ه إ ذ ا ء من الخلق في عرضه أ و في نفسه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول رحمه الله هذا النوع يصعب الصبر عليه جدا وبالتالي إ ذ ا كان يصعب الصبر عليه جدا كيف يكون ا ل إ ص ل ا ح أ ص ع ب من الصبر عليه صحيح ما يمكن أ ن ي ت أ ت ى سيكون ص ب ا ل إ ص ل ا ح أصعب من الصبر من ف يقول ك و ن ش ا ا جدا ا هذا إلا الذين يؤتى ص ب ر واخبر وما ذو يقول عظيم يلقاها إلا ذو حظ أ عن نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء أ ن ه ضربه قومه فجعل يقول اللهم اغفر لقومي ف إ ن ه م لا يعلمون وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أ ن ه جرى له مثل هذا مع قومه فجعل يقول مثل ذلك فجمع في هذا ث ل ا ث ة أ م و ر يعني في قولي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اللهم اغفر لقومي ف إ ن ه م لا يعلمون جمع في هذا ث ل ا ث ة أ م و ر العفو عنهم الاستغفار لهم الاعتذار عنهم ب أ ن ه م لا يعلمون قال هذا الصبر وهذا النوع من الصبر عاقبته النصر هذا النوع من الصبر عاقبته النصر والهدى والسرور و ا ل أ م ن و ا ل ق و ة في ذات الله و ز ي ا د ة م ح ب ة الله و م ح ب ة الناس له و ز ي ا د ة العلم ولهذا قال الله تعالى وجعلنا منهم أ ئ م ة يهدون ب أ م ر ن ا لما صبروا وكانوا ب آ ي ا ت ن ا يوقنون فالصبر واليقين ينال بهما ل إ م ا م ة في الدين ف إ ذ ا ا ن ضاف إ ل ى هذا الصبر ق و ة اليقين و ا ل إ ي م ا ن ترقى العبد في درجات ا ل س ع ا د ة انظر هو إ ي ذ ا ء من الخلق ويترقى في درجات ا ل س ع ا د ة قال يترقى العبد في درجات ا ل س ع ا د ة بفضل الله تعالى ذا وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ولهذا قال الله تعالى ادفع بالتي هي أ ح س ن ف إ ذ ا الذي بينك وبينه ع د ا و ة ك أ ن ه ولي حميم وما يلقاها إ ل ا الذين صبروا وما يلقاها إ ل ا ذو حظ عظيم ا ل آ ن أ ع ط ا ك رحمه الله هذا التصور العام حول هذا القسم الثاني من القسم الثالث وهو أ ن الصبر الذي ا ل م ص ا ئ ب التي تقع على ا ل إ ن س ا ن على قسمين لا ق ب للخلق ا بها ك ا ل أ م ر ا ض ونحوها فهنا تصبر عليها إ م ا اختيارا و إ م ا اضطرارا فمن أ ع ل ى الدرجات أ ن ه ا تنقلب مع الصبر إ ل ى الشكر والرضا بها وشكر الله عليها القسم الثاني ما للخلق فيه ماذا يد وهذا النوع من الصبر يصعب الصبر أ و يصعب تحقيقه جدا ل أ ن النفس تكره ماذا ا ل غ ل ب ة وتتشوف للانتصار وتتشوف للانتقام فبعد أ ن ذكر هذا رحمه الله أ ش ا ر إ ل ى ج م ل ة من ا ل أ م و ر التي تعينك على تحقيق هذا النوع فتخيلوا بارك الله فيكم و ت أ م ل و ا قال ويعين العبد على هذا الصبر ع د ة أ ش ي ا ء يعين العبد على هذا الصبر ع د ة أ ش ي ا ء احدها تريد أ ن تستحضر و أ ن توقع هذا ا ل أ م ر على الوجه الذي ذكر فتصبر على هذا النوع وهو جدا صعب هناك ج م ل ة من ا ل أ م و ر لو حققتها أ و تذكرتها ليس ب ا ل ض ر و ر ة كلها قد ي أ ت ي بعضها كنت من أ ه ل هذا القسم قال أ و ل ا أ و أ ح د ه ا أ ن يشهد أ ن الله سبحانه وتعالى خالق أ ف ع ا ل العباد حركاتهم وسكناتهم و إ ر ا د ا ت ه م فما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن فلا يتحرك في العالم العلوي والسفلي ذ ر ة إ ل ا ب إ ذ ن ه ومشيئته فالعباد آ ل ة فانظر إ ل ى الذي ص ل ط ه م عليك ولا تنظر إ ل ى فعلهم بك تسترح من الهم والغم هم خلق من خلق الله والله خالق العباد و أ ف ع ا ل العباد فلا تنظر إ ل ى أ ف ع ا ل ه م و ل ك ن ينظر إ ل ى خالق أ ف ع ا ل ه م فاتج إ ل ي ه وتوجه إ ل ي ه جل وعلا تسترح من الهم ومن الغم وهذه د ر ج ة عظمى في باب ماذا في باب الصبر وفي باب ماذا ركن ا ل إ ي م ا ن بالقضاء والقدر قال الثاني أ ن يشهد ذنوبه هو إ ذ ا تذكرت أ ن الله و استشهدت او شهدت ان الله جل و علا هو الخالق العباد و أ ف ع ا ل ه م لا تلتفت إ ل ى الخلق لا تنظر إ ل ي ه م انظر إ ل ى خالقهم فالتجئ اليه وحسن أ م ر ك بين يديه جل وعلا فالنافع والضار هو الله امن أم يجيب المضطر إ ذ ا دعاه ويكشف السوء سبحانه الثاني أ ن يشهد ذنوبه و أ ن الله إ ن م ا سلطهم عليه بذنبه أ ن يشهد ذنوبه ليس ب ا ل ض ر و ر ة أ ن تكون الذنوب ظ ا ه ر ة لكن قد تكون ماذا خ ف ي ة إ ذ ا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب أ ن يشهد ذنوبه و أ ن الله إ ن م ا سلطهم عليه بذنبه كما قال تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير ف إ ذ ا شهد العبد أ ن جميع ما يناله من المكروه فسببه ذنوبه اشتغل ب ا ل ت و ب ة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم الله عليه بسببها عن ذ م ه م وعن ذمهم ولومهم و ا ل و ق ي ع ة فيهم و إ ذ ا ر أ ي ت العبد يقع في الناس إ ذ ا آ ذ و ه ولا يرجع إ ل ى نفسه باللوم والاستغفار فاعلم أ ن مصيبته م ص ي ب ة ح ق ي ق ي ة و إ ذ ا تاب واستغفر وقال هذا بذنوبي صارت في حقه ن ع م ة قال علي بن أ ب ي طالب رضي الله تعالى عنه ك ل م ة من جواهر الكلام يقول عنها ا ل إ م ا م ابن تيميه رحمه الله لا يرجون عبد إ ل ا ربه ولا يخافن عبد إ ل ا ذنبه وروي عنه وعن غيره ما نزل بلاء إ ل ا بذنب ولا رفع إ ل ا بماذا إ ل ا ب ت و ب ة ف إ ذ ا استحضرت هذا واستذكرته كان هذا معينا لك على الصبر و من ثم تنطلق إ ل ى ماذا إ ل ى ا ل إ ص ل ا ح كان هذا من ا ل أ ك ث ر العون لك لتنطلق على ماذا على ا ل إ ص ل ا ح أ و إ ل ى ا ل إ ص ل ا ح الثالث أ ن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفا و صبر أ ن يشهد العبد حسن الثواب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 ي أ خ ذ فوق حقه ظالم ي أ خ ذ فوق حقه وما أ ك ث ر الظالمين الذين يدعون ا ل إ ص ل ا ح ويدعون ماذا ا ل ح ك م ة ويدعون الرفق وهم من ا ل غ ل ا ت الظالمون قال ظالم ي أ خ ذ فوق حقه ومقتصد ي أ خ ذ بقدر حقه ومحسن يعفو ويترك حقه ذكر ا ل أ ق س ا م ا ل ث ل ا ث ة في هذه ا ل آ ي ة وجزاء س ي ئ ة يقصد نعم آ ي ة س و ر ة الشورى قال ف أ و ل ه ا للمقتصدين ووسطها للسابقين واخرها للظالمين الرابع أ ن يشهد أ ن ه إ ذ ا عفا و أ ح س ن أ و ر ث ه ذلك من س ل ا م ة القلب ل إ خ و ا ن ه ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام و إ ر ا د ة الشر وحصل له من ح ل ا و ة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا ً و آ ج ل ا ً على ا ل م ن ف ع ة ا ل ح ا ص ل ة له بالانتقام اضعافا م ض ا ع ف ة ويدخل في قوله تعالى والله يحب المحسنين قال فيصير أ ي هذا العافي فيصير محبوبا لله ويصير حاله حال من أ خ ذ منه درهم فعوض عليه أ ل و ف ا من الدنانير فحينئذ يفرح بما من الله عليه أ ع ظ م فرح ما يكون الخامس أ ن يعلم أ ن ه م ن ت ق م أ ح د انتبه أ ن يعلم أ ن ه م ن ت ق م أ ح د قط لنفسه انتقم لمن و لو ادعى أ ن ه ينتقم لله كما يدعون ه وهذه ف ت ن ة ع ظ ي م ة و فتنه تهاجر أ ه ل ا ل س ن ة وهذه فتنه ك ب ي ر ة و ع ظ ي م ة و أ ن ه م يريد انتصار للحق يزعم هم ينتصرون ل أ ن ف س ه م و ل أ ه و ا ئ ه م قال أ ن يعلم أ ن ه م ن ت ق م أ ح د قط لنفسه إ ل ا أ و ر ث ه ذلك ذلا يجده في نفسه ف إ ذ ا ع ف ى اعزه الله تعالى وهذا مما أ خ ب ر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حيث يقول ما زاد الله عبدا بعفو إ ل ا عزا فالعز الحاصل له بالعفو أ ح ب إ ل ي ه و أ ن ف ع له من العز الحاصل له بالانتقام ف إ ن هذا عز في الظاهر الانتقام وهو يورث في الباطن ذلا والعفو ذل في الباطن وهو يورث, عز يورث العز باطنا وظاهرا شوف هذه ا ل د ق ة في الفهم بارك الله فيك أ ق و ل ما هذه ا ل د ق ة في الفهم إ ن استحضرت هذا انطلقت إ ل ى ا ل إ ص ل ا ح وجعلت ما يتعلق بك وبعرضك تحت قدمك أ م ا ما يتعلق بدين الله فلا السادس قال يقول شيخ ا ل إ س ل ا م عنها وهي من أ ع ظ م الفوائد أ ن يشهد أ ن الجزاء من جنس العمل و أ ن ه نفسه ظالم مذنب و أ ن من عفا عن الناس عفى الله عنه ومن غفر لهم غفر الله له ف إ ذ ا شهد أ ن عفوه عنهم وصفحه و إ ح س ا ن ه م معا إ س ا ء ت ه م إ ل ي ه سبب ل أ ن يجزيه الله كذلك من جنس عمله فيعفو عنه ويصفح ويحسن إ ل ي ه على ذنوبه ويسهل عليه عفوه وصبره ويكفي العاقل هذه ا ل ف ا ئ د ة السابع أ ن نعلم أ ن ه إ ذ ا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب ا ل م ق ا ب ل ة ضاع عليه زمانه وهذا مشاهد أ ن ه إ ذ ا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب ا ل م ق ا ب ل ة ضاع عليه زمانه والشاهد خير واقع صحيح لا يشتغل ب ا ل إ ص ل ا ح يشتغل بماذا بالانتقام للنفس و ا ل ح ج د لهذا الانتقام قال اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب ا ل م ق ا ب ل ة ضاع عليه زمانه وتفرق عليه قلبه وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه ومن أ ع ظ م ذلك بل هو أ ع ظ م ه ضياع الوقت ضياع الوقت ف إ ن ضياع الوقت أ ش د من الموت كما قال ا ل إ م ا م ابن القيم رحمه الله ل أ ن ضياع الم... لأن الموت يقطعك عن الناس والدنيا أ م ا ضياع الوقت فيقطعك عن الله والدار ا ل آ خ ر ة فلهذا كان ضياع الوقت أ ش د من الموت قال وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه ولعل هذا أ ع ظ م عليه من ا ل م ص ي ب ة التي نالته من جهتهم ف إ ذ ا ع ف ى وصفح فرغ قلبه وجسمه لمصالحه التي هي اهم عنده من الانتقام الثامن أ ن انتقامه واستيفاءه وانتصاره لنفسه وانتصاره لها ف إ ن رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم م ن ت ق م لنفسه قط إ ذ ن انت مخالف له صحيح ما انتقم لنفسه قط لكن إ إن ذ ا انتهكت حرمات الله غضب عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ف إ ذ ا كان هذا خير خلق الله و أ ك ر م ه م على الله لم ينتقم لنفسه مع أ ن أ ذ ا ه أ ذ ى لله ويتعلق به حقوق الدين مع أ ن أ ذ ا ه أ ذ ى الله ويتعلق به حقوق الدين ونفسه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ش ر ف ا ل أ ن ف س و أ ز ك ا ه ا و أ ب ر ه ا و أ ب ع د ه ا من كل خلق مذموم و أ ح ق ه ا بكل خلق جميل ومع هذا فلم يكن ينتقم لها فكيف ينتقم أ ح د ن ا لنفسه التي هو أ ع ل م بها وبما فيها من الشرور والعيوب بل الرجل بل الرجل العارف لا تساوي نفسه عنده أ ن ينتقم لها ولا قدر لها عنده يوجب عليه انتصاره لها التاسع إ ن أ و ذ ي على ما فعله لله إ ذ ا أ ن ت أ و ذ ي ت في سبيل الله ت ع د عليك ذاك أ و فلان أ و زيد أ و ع م ر من الناس إ ذ ا كان هذا ا ل أ ذ ى الذي وجه إ ل ي ك هو في سبيل الله فما الذي يجب عليك قال إ ن أ و ذ ي على ما فعله لله أ و على ما أ م ر به من ط ا ع ة من نشر ا ل س ن ة والصدع بالحق للخلق وبيان الهدى للناس قال أ و على ما أ م ر به من طاعته ونهي عنه من معصيته وجب عليه الصبر ولم يكن له الانتقام ل أ ن العلم العمل بالعلم ا ل د ع و ة إ ل ي ه الصبر عليه ا ل أ ذ ى فيه قال إ ن اوذي على ما فعله لله أ و على ما أ م ر به من طاعته ونهي عنه من معصيته وجب عليه ماذا الصبر ولم يكن له الانتقام ف إ ن ه قد اوذي في الله ف أ ج ر ه على من على الله ولهذا لما كان المجاهدون في سبيل الله ذهبت دماؤهم و أ م و ا ل ه م في الله لم تكن م ض م و ن ة ف إ ن الله اشترى منهم أ ن ف س ه م و أ م و ا ل ه م فالثمن على الله لا على الخلق فمن طلب الثمن منهم لم يكن له على الله ثمن أ م ا وقد قيل قاتلتها في سبيلك قال كذبت انما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل قال فانه انظر الى هذه القاعده العظيمه والجوهره الفريده قال فانه من كان في الله تلفه كان على الله خلفه من كان في الله تلفه ك ان على الله خلفه وإن كان قد اوذي على م ص ي ب ة فليرجع باللوم على نفسه و يكون في لومه لها شغل عن لومه لمن آ ذ ى و إ ن كان قد اوذي على حظ فليوطن نفسه على الصبر ف إ ن ليل الحظوظ دونه أ م ر ف إ ن نيل الحظوظ دونه أ م ر أ م ر من الصبر فمن لم يصبر على حر الهواجر و ا ل أ م ط ا ر والثلوج و م ش ق ة ا ل أ س ف ا ر ولصوص الطريق و إ ل ا فلا ح ا ج ة له في المتاجر وهذا أ م ر معلوم عند الناس أ ن من صدق في طلب شيء من ا ل أ ش ي ا ء بدل من الصبر في تحصيله بقدر صدقه في طلبه العاشر طبعا ً رحمه الله ا ل إ م ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله من أ ش د ا ل أ ئ م ة إ ذ ا ء يعني أ و ذ ي في سبيل الله كثيرا ً أ ق و ل أ و ذ ي في سبيل الله كثيرا ً وصبر وتحمل رضي الله عنه ورحمه فكتب ل ه ا هذه العبارات و هذه الفوائد ا ل ع ظ ي م ة عن د ر ب ة و د ر ا ي ة ولا ينبئك مثل خبير قال العاشر أ ن يشهد م ع ي ة الله معه إ ذ ا صبر أ ن يشهد م ع ي ة الله معه إ ذ ا صبر و م ح ب ة الله له إ ذ ا صبر و رضاه و من كان, كان الله معه دفع عنه أ ن و ا ع ا ل أ ذ ى والمضرات ما لا يدفعه عنه أ ح د من خلقه قال الله جل وعلا واصبروا إ ن الله مع الصابرين وقال جل وعلا والله يحب الصابرين ف إ ذ ا كان الله معك لا تخشى أ ح د ا فالله ناصرك سبحانه وتعالى الحادي عشر أ ن يشهد أ ن الصبر نصف ا ل إ ي م ا ن فلا يبدل من إ ي م ا ن ه جزءا في ن ص ر ة نفسه ف إ ذ ا صبر فقد أ ح ر ز إ ي م ا ن ه وصانه من النقص ل أ ن ضد النقص ماذا ضد الكمال النقص فتصون هذا ا ل إ ي م ا ن من النقصان ليبقى كاملا قال أ ن يشهد أ ن الصبر نصف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 وقهر لها وغلبه لها فمتى كانت النفس م ق ه و ر ة معه م غ ل و ب ة لم تطمع في استرقاقه و أ س ر ه و إ ل ق ا ئ ه في المهالك ل أ ن ه روضها روضها على الانصياع للحق والانقياد للحق و أ ل ج م ه ا عن ا ل إ ق د ا م في المهالك والمعاصي والعياذ بالله ومتى كان مطيعا لها للنفس سامعا منها مقهورا معها لم تزل به حتى تهلكه أ و تتدارك ر ح م ة من ربه فلو لم يكن في الصبر إ ل ا قهره لنفسه ولشيطانه فحينئذ يظهر سلطان القلب و تثبت جنوده و يفرح و يقوى و يطرد العدو عنه ويطرد العدو عنه ما سمي القلب إ ل ا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتقليب الثالث عشر أ ن يعلم أ ن ه إ ن صبر فالله ناصره ولا بد ليس ب ا ل ض ر و ر ة أ ن يكون النصر في ا ل آ ن و ا ل ل ح ظ ة والتو ماهو ليس ب ا ل ض ر و ر ة نصر الله جل وعلا آ ت أ ل ا إ ن نصر الله قريب إ ن م ا النصر صبر س ا ع ة كما قال صلى الله عليه وعليه وسلم ل ه و يحتاج ا ل أ م ر منك إ ل ى صبر و أ ن تقوم ب أ م ر الله فالله ناصرك ان تيقنت ذلك و آ م ن ت وصدق وقد لا يكون في التو كما ق ل بل يكون النصر لك بعد ا ل و ف ا ة فهذا شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله نصره الله نصرا عظيما بعد وفاته هذه كتبه رحمه الله تدرس في ا ل آ ف ا ق وفي ا ل أ م ص ا ر و َ إ ِ ذ َ ا ما َ ذكر َُِ ترحمت َََِ الناس َُّ عليه ََِْ رحمه ََُِ الله َُّ ورضي َََِ عنه َُْ قال رحمه الله ان يعلم انه ان صبر فالله ناصره ولا بد فالله وكيل من صبر واحال ظالمه على الله ومن انتصر لنفسه وكله الله إ ل ى نفسه فكانه هو الناصر لها فاين من ناصره الله خير الناصرين إ ل ى من ناصره نفسه أ ع ج ز الناصرين و أ ض ع ف ه الرابع عشر أ ن صبره على من آ ذ ا ه واحتماله له يوجب رجوع خصمه عن ظلمه وندامته واعتذاره ولوم ن ن ا س له يلومونه أ ه ل ا ل إ ن ص ا ف و أ ه ل العقل الراجح الذين هم يتصفون بلزوم الحق والانتصار له يلومون هذا الظالم اتق الله ماذا ف ع ل فالله يقيض له من ينصره من ع ا م ة الناس من يلوم خصمه قال إ ن صبر أ ن صبره على من آ ذ ا ه واحتماله له يوجب رجوع خصمه عن ظلمه وندامته واعتذاره ولوم الناس له فيعود بعد إ ي ذ ا ئ ه له مستحييا منه نادما على ما فعله هذا اذا كان عنده قلب وحي بل يصير مواليا له وهذا معنى قول الله تعالى ادفع بالتي هي أ ح س ن ف إ ذ ا الذي بينك وبينه ع د ا و ة ك أ ن ه ولي حميم وما يلقاها إ ل ا الذين صبروا وما يلقاها إ ل ا ذو حظ عظيم الخامس عشر ربما كان انتقامه ومقابلته سببا ل ز ي ا د ة شر خصمه و ق و ة نفسه وفكرته في أ ن و ا ع ا ل أ ذ ى التي يوصلها إ ل ي ه كما هو المشاهد فاذا صبر وعفى أ م ن من هذا الضرر والعاقل لا يختار أ ع ظ م الضررين بدفع أ د ن ا ه م ا وكم قد جلب الانتقام و ا ل م ق ا ب ل ة من شر عجز صاحبه عن دفعه وكم قد ذهبت نفوس ورئاسات و أ م و ا ل لو عفى المظلوم لبقيت عليه السادس عشر أ ن من اعتاد الانتقام من اعتاد الانتقام ولم يصبر لا بد أ ن يقع في الظلم وهذا مشاهد أ ق و ل هذا مشاهد بدعوى الانتصار للحق في عند بعضهم ها و إ ذ ا به يزيد القصور والعلالي ويجمع المتردي والنطيحه كل يتكالب ليشهد معه ضد زيد أ و عمرو او فلان أ و بكر أ و خالد ه ولو بالكذب والبهتان نعوذ بالله من الكذب و أ ه ل ه من اعتاد الانتقام ولم يصبر لا بد أ ن يقع في الظلم ف إ ن النفس لا تقتصر على قدر العدل الواجب لها لا علما ولا إ ر ا د ة وربما عجزت عن الاقتصار على قدر الحق ف إ ن الغضب يخرج, بص... يخرج بصاحبه إ ل ى حد لا يعقل ما يقول ويفعل صحيح أ ح ي ا ن ا ا ل إ ن س ا ن خلاص ك أ ن ه ماذا مجنون فبينما هو مظلوم ينتظر النصر والعز ة إ ذ انقلب ظالما ينتظر المقت و ا ل ع ق و ب ة نعوذ بالله السابع عشر أ ن هذه ا ل م ظ ل م ة التي ظلمها هي سبب إ م ا لتكفير س ي ئ ة أ و رفع درجته إ م ا لتكفير سيئه ت أ و رفع درجته ف إ ذ ا انتقم ولم يصبر لم تكن م ك ف ر ة لسيئته ولا ر ا ف ع ة لدرجته ف أ ن ت المفوت لهذا الخير الثامن عشر أ ن عفوه وصبره والله هذا من أ د ق المسائل ومن أ ن ف س الفوائد يقول أ ن عفوه وصبره من أ ك ب ر الجند له على خصمه هؤلاء بعضهم مات كمدا وغيظا ينتظر منك بنت ا شفه أ ن تتكلم بس ها لتريحه من العذاب الذي يجده قال أ ن عفوه وصبره من أ ك ب ر الجند له على خصمه ف إ ن من صبر وعفى كان صبره وعفوه موجبا لذل عدوه وخوفه وخشيته منه ومن الناس ف إ ن الناس لا يسكتون عن خصمه و إ ن سكت هو ف إ ذ ا انتقم زال ذلك كله ولهذا تجد كثيرا من الناس إ ذ ا شتم غيره أ و آ ذ ا ه يحب أ ن يستوفي منه شتمه يريد ذاك أ ن يش يرد ا ل ش ت م سب و يريد أ ن يرد حتى يريح ه قال إ ذ ا سب كثيرا من اذا شتم غيره أ و آ ذ ا ه يحب أ ن يستوفي منه ف إ ذ ا قابله يعني بالمثل استراح و أ ل ق ى عنه ثقلا كان يجده التاسع عشر أ ن ه إ ذ ا عفا عن خصمه استشعرت نفس خصمه أ ن ه فوقه أ ن ه إ ذ ا عفا عن خصمه استشعرت نفس خصمه أ ن ه فوقه و أ ن ه قد ربح عليه فلا يزال يرى نفسه دونه وكفى بهذا فضلا وشرفا للعفو لانه يرى نفسه أ ع ل ى من ذاك الخصم المعتدي وذاك لا يزال يرى نفسه أ ن ه ذليل منكسر ها نعم العشرون و ا ل أ خ ي ر ة أ ن ه إ ذ ا عفا وصفح كانت هذه ح س ن ة فتولد فتولد له ح س ن ة أ خ ر ى وتلك ا ل أ خ ر ى تولد له أ خ ر ى وهلم ا جرا فلا تزال حسناته في مزيد ف إ ن من ثواب ا ل ح س ن ة ا ل ح س ن ة كما أ ن من عقاب ا ل س ي ئ ة ا ل س ي ئ ة بعدها وربما كان هذا سببا ً لنجاته وسعادته ا ل أ ب د ي ة ف إ ذ ا انتقم وانتصر زال ذلك انتهى كلام رحمه الله هذه عشرون أ و هذه كم سبب نعم عشرون سببا ً يعين العبد على تحقيق هذا النوع من أ ن و ا ع ماذا الصبر وهو الصبر على ا ل أ ذ ى الواقع للمرء مما للخلق فيه ماذا يد إ ذ ا تحققت ذ ا تلك ا ل أ م و ر وصبرت استطعت أ ن تكون سببا في إ ص ل ا ح نفسك و إ ص ل ا ح ماذا غيرك من المهم أ ي ه ا ا ل إ خ و ة وهي دعوات أ ئ م ة ا ل س ن ة من قديم ومن حديث إ ل ى يومنا الحاضر لا يزال أ ه ل ا ل س ن ة وعلماء ا ل س ن ة يدعون أ ه ل الحق إ ل ى ا ل ت آ خ ي و إ ل ى ا ل ت آ ل ف و إ ل ى ا ل ت آ ز ر و إ ل ى التناصح بالتي هي ح س ن للتي هي ق و م هذه كلماتهم إ ن ق ر أ ت ه ا فيك رسائل إن استمعت إ ل ي ه ا في أ ش ر ط ه ان ق ر أ ت ه ا في مؤلفات كلها تحث على هذا امتثالا ل ل أ م ر النبوي والتوجيه ا ل إ ل ه ي في ا ل ق ر آ ن والوارد أ ي ض ا عن رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ا ل س ن ة فما بال الخلافات يمزق أ و تمزق أ و ص ا ل كثير من ماذا من الشباب السلفي الذين غ ا ب ا عن كثير منهم هذا ا ل م ب د أ العظيم وهذا ا ل أ ص ل ا ل س ن الشريف وهو الاجتماع على الحق والتواصي بالحق والسعي في ا ل إ ص ل ا ح و ا ل م ص ا ل ح ة بين ا ل ا خ و ة يا أ خ ي إ ذ ا حققت هذا و إ ذ ا أ و ق ع ت وكنت سببا في نشر الخير بين الناس واصلاح إ ص ل ح ا ل إ بين المتخاصمين و أ ز ل ت الفتيل ها بعلم وعدل ثق تماما تجد ر ا ح ة في نفسك ويجد أ ه ل التخاصم أ ي ض ا ر ا ح ة في أ ن ف س ه م ل أ ن ا ل أ م و ر رجعت إ ل ى خير وعادت إ ل ى ا ل أ م ة بالنفع لهم و ل أ ه ل ي ه م ولذويهم ومن كان معهم أ ل ي س كذلك وهذا التمزيق والتفرق والتشرذم من النمامين وكثيرا ما يحصل هذا التمزيق في بعض ا ل أ م ص ا ر وفي بعض البلدان بسبب من الذين لا يعيشون إ ل ا في مستنقعات النم و ا ل ن م ي م ة وخذها ق ا ع د ة من نقل لك نقل عنك ومن قال لك قال فيك بعض الناس لا هم له إ ل ا ي أ ت ي فلان قال يمشي ي أ خ ذ من هذا يمشي فلان قال صحيح وهذا أ م ر قد عايشناه وحققناه ه ف إ ذ ا رجعت ا ل أ م و ر إ ل ى أ م ث ا ل هؤلاء إ ن م ا م ي ن قطيعه في إ ح د ى البلدان لما سافرت إ ل ي ه ا قبل م د ة من الزمن قبل سنوات بين إ خ و ه سلفيين على ا ل س ن ة ولله ا الحمد تهاجر مدته نحو من سبع سنوات وتدابر و إ ذ ا به في ا ل ح ق ي ق ة لما جلست إ ل ى الخصوم واستمعت إ ل ى هذا واستمعت إ ل ى في مجلس واحد كلاهما حاضر فهذا يذم قال لي فلان نقل عن فلان وفلان وعلان السلاسل ا ل م ظ ل م ة ف ر ج ع إ ل ى أ ن ه هذا المنقول له يتهم الناقل ب أ ن ه كذاب ومع هذا أ خ ذ خبره وذاك أ ي ض ا الثاني مصدره هذا النمام الكذاب هو يعتقد في أ ن ه كذاب قل تدابرتم وكلاكما يرى أ ن الناقل لك وله كل منكم يرى أ ن ه كذاب ومجرب على الكذب وبنيتم هذه ا ل خ ص و م ة يا ج م ا ع ة اتقوا الله في أ ن ف س ك م خافوا الله ارحموا أ ن ف س ك م وارحموا ا ل د ع و ة معكم لا ت ض ي ع أ ن ف س ك م و ت ض ي ع إ خ و ا ن ك م تنبني القصور والعلالي على, ها... على ماذا على أ م ر لا يستحق ا ل ا ر ت ف ا ت فضلا ان يبنى عليه وكم هي نصائح كما قلت العلماء و إ ئ م ت ن ا ر ح م ة الله عليهم وحفظ الله أ ح ي ا ء ه م بوجوب أ ن يتاخى أ ه ل ا ل س ن ة و أ ن يكون بينهم من ا ل إ ل ف والتالف والتازر والتراحم يا أ خ ي الذي هو على الحق وبالحق يجب أ ن يكون بارك الله فيكم أ ن ت لا يمكن أ ن تجد إ ن س ا ن ا يمشي على ا ل أ ر ض لا يقع منه خ ط أ ولا زل ولا غلط ك فين هذا يوجد كل ابن آ د م خطاء وخير الخطائين التوابون لان ذهبت تجد إ ن س ا ن ا لا يخطئ لن تجد أ ح د ا هذا قرر ا ئ م ة ا ل س ن ة عبد الله بن المبارك والشافعي والزهري ومن بعدهم وا م ة ا ل إ س ل ا م ليس من شرط ا ل ث ق ة أ ن يكون معصوما من ا ل خ ط أ والخطايا هو ا ل إ ش ك ا ل أ ن يقع في ا ل خ ط ي ئ ة و ا ل خ ط أ ويعاند ويسر ولهذا بارك الله فيكم يجب أ ن تكون صدورنا م ت س ع ة ل إ خ و ا ن ن ا و أ ن يكون عندنا صدر الرحب ه ل ل ن ص ي ح ة ولبذل الحق للخلق والتواصي بالحق والتواصي بالصبر أ م ا ما يحصل ا ل آ ن في بعض المجتمعات شيء مخيف ونذير شر هذا ما لا يرضى به عالم علماء ا ل س ن ة أ ب د ا في أ ي مصر من ا ل أ م ص ا ر فضلا ان يقره زد على هذا أ ن ث م ة هذه ا ل أ خ ب ا ر عندما تنقل م ب ا ش ر ة يزبرونها في هذه ا ل ش ب ك ة التي ملئت بالشر الكثير صحيح وفي المواقع ويبنون أ ي ض ا عليها المعلقون ها؟ يزيدون النار ماذا اشتعالا نعوذ بالله فيا إ خ و ت ه بارك الله فيكم كونوا أ ب و ا ب خير كونوا مفاتيح خير مغاليق شر كما أ خ ب ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بذلك في البخاري ف إ ن العبد المؤمن المحسن يحسن إ ل ى نفسه ويحسن إ ل ى الخلق بدعوتهم إ ل ى الحق ب ا ل ت ه أ ح س ن ل ل ت ه أ ق و ى بعلم وعدل ينصر الحق وينصر اهله ويدعو إ ل ى الهدى ويدعو إ ل ى الحق هذا الذي يجب أ ن نكون عليه و أ ن نصلح من أ ن ف س ن ا و أ ن نصلح من أ ح و ا ل ن ا ن س أ ل الله جل و علا أ ن يجعلنا و إ ي ا ك م مباركين أ ي ن م ا كنا قال توجد م ش ك ل ة هذه ا ل أ ي ا م يعني ما في أ خ ب ا ر م ف ر ح ة كلها مشاكل ما في خبر مفرح هذه ا ل أ ي ا م الله ا ل م س ت ع ا ن ا ل م س ت ع ا ن و الليالي ح ب ا ل ة و هي تفسير بعض الشباب لبعض أ ف ع ا ل العلماء تفسير الشباب لبعض أ ف ع ا ل العلماء ماذا فسروا قال مثاله ي س أ ل و ن العالم عن فلان فيسكت العالم يعني ما يجيب فيقولون سكوته طعن فيه و اللبيب ب ا ل إ ش ا ر ة يفهم شوف ا ل إ ن س ا ن يعني خ ل ن ا نكون يعني كما يقال شيء من, من يعني الصحفي ايش الاخبار ا ل ص ح ي ح على قدر الحدث ها يكون على قدر ايش الحدث و كما كان يقول شيخنا الله يرحمه الشيخ ح م د يعني نسلط الضوء كان دائما تعجب هذه ا ل ك ل م ة يقول نسلط الضوء على على امر مهم و هو يجب أ ن يكون المرء على قدر الحدث يعني الاشتغال يجب أ ن يكون بالنافع المفيد فكون ه زيد من الناس يشتغل بتفسير موقف العالم هذا ليس صحيحا فالعالم موجود و حي كما أ ن ك م س أ ل ت سئل عن فلان فسكت س ل ه سكوتك ماذا يعني و أ ن ه ي هذه ا ل ق ص ة و هذه ا ل م ش ك ل ة أ ل ي س كذلك لما توجه أ و و ج ه هذا السائل إ ل ى العالم الفلاني عن فلان فسكت انتهى أ خ ذ ت م الجواب بماذا بالسكوت كان الواجب ي عليك كما أ ن ك تقحمت وتجشمت الصعاب للسؤال سؤال آ خ ر ما يذا يعني السكوت لو سمحت صحيح أ م ا أ ن ك تفسر ولبيب ا ل ب ا ل إ ش ا ر ة ف م هذا لا داعي له ولا يعني موجب له فيجب ا ل إ ن س ا ن يشتغل بالنافع المفيد بارك الله فيكم إ ذ ا ما سئل أ ح د من العلم عن زيد أ و شخص أ و عمرو من الناس أ و خالد أ و بكر أ و زيد و سكت تنقل أ ن ه سكت سانه فسكت انتهينا لا تقول لا إ ش ا ر ة ولا لبيب ولا غير لبيب فلو كنت لبيب لما تجشمت تفسير فعله أ و موقفه هذه ا ل أ م و ر تنبني ع ل ي ه حزازات صحيح هو يفسر الفعل ا ل آ ن بعد التفسير ماذا يريد منك اللبيب ب ا ل إ ش ا ر ة يفهم يعني إ ذ ا أ ن ت ما أ خ ذ ت بهذه التو... ا ل إ ش ا ر ة ف أ ن ت لست لبيبه وبالتالي أ ن ت تعارض إ ذ ا أ ن ت تنتقد إ ذ ا أ ن ت تمانع ما هو هكذا يحصل أ ح ي ا ن ا اقطع دابر هذا البلاء واشتغل فيما ينفعك و أ ه ل العلم بين أ ظ ه ر ك م الحمد لله س أ ل و ه م أ ج ا ب ك الحمد لله ما أ ج ا ب ك أ س ك ت انتهينا يقول سمعنا من بعض من يتقمص جلباب طلاب العلم تقسيما جديدا غريبا ل أ ه ل ا ل س ن ة السلفيين فيقولون هذا سلفي قريب من ا ل إ خ و ا ن وذاك سلفي اقرب إ ل ى الحزبيين وثالث سلفي اقرب إ ل ى ا ل ح د ا د ي ة فهل هذا التقسيم لهذا التقسيم أ ص ل بارك الله فيكم نريد ن ص ي ح ة لنا ولاخواننا رفع الله قدركم في الدنيا و ا ل آ خ ر ة هذا التقسيم لا أ ص ل له هذا الجواب هل له أ ص ل أ ق و ل لا أ ص ل له هذه ف ل س ف ة و س ف س ط ة سلفي اقرب إ ل ى الاخوان سلفي اقرب إ ل ى ح د ا د ي ة سلفي اقرب ما مدى هذا القرب كيف سلفي اقرب إ ل ى ا ل إ خ و ا ن إ ذ ا كان سنيا سلفيا سيكون بعيدا عن ا ل إ خ و ا ن و ا ل ح د ا د ي ة وكل الفرق ا ل ض ا ل ة هذا الذي يجب عليه أ م ا قريب إ ن صدرت منه أ ف ع ا ل خ ا ط ئ ة يصوب ويقوم ويعدل وينصح بارك الله فيكم أ م ا نقول بهذا الفعل يكون قريبا ا ل إ خ و ا ن قريبا إ ل ى كذا ف ا ت ق س ي م ليس له اصل بارك الله فيكم هذا سائل ي س أ ل ما نصيحتكم فيمن يطعن في الشيخ محمد بن هادي وفقه الله و ماذا تعرفون عنه و حفظه الله و حفظكم أ ق و ل بارك الله فيكم غير م ر ة تكلمنا أ ن من طرائق اهل ا ل أ ه و ا ء و البدع ا ل و ق ي ع ة في علماء ا ل س ن ة و أ ه ل ا ل س ن ة و النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم أ خ ب ر أ ن العلماء و ر ث ة ا ل أ ن ب ي ا ء و أ ن الحافظ ة ا ل ع ل ا م ة الشاطبي رحمه الله ذكر في الاعتصام أ ن من طرائق أ ه ل ا ل أ ه و ا ء قال و ربما قبحوا فتاوى العلماء في أ س م ا ع ا ل ع ا م ة لينفروهم من ا ل س ن ة و أ ه ل ه ا و نحو ذلك أ م ا ما يتعلق فيمن يطعن في أ خ ي ن ا الشيخ محمد بن هادي وفقه الله فهذا الذي يطعن يطعن و يتكلم فيه بكلام أ ه ل البدع و ا ل أ ه و ا ء فالكلام واضح انه كلام مردود ساقط لا ق ي م ة له إ ن كان يرد على الشيخ محمد بن هادي بعلم و عدل في أ م ر وقع في خ ط أ علمي و أ ظ ه ر ه فالعلم رحم بين أ ه ل ه العلم رحم بين أ ه ل ه فهو من أ ه ل العلم وفقه الله يصيب ويخطئ ويعرف ويجهل وهكذا هذا س ن ة العلماء وهذا المقرر في كل اهل العلم إ ذ ا كنا نعتقد أ ن ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله والبخاري وغيره من أ م ة ا ل س ن ة يصيب ويخطئ و أ ن ه قد يعرف ويجهل فكذلك من باب أ و ل ى المعاصرين وكذلك من باب أ و ل ى نعم علماء هذا العصر ومن قبل ومن بعد واضح لكن ا ل ح ق ي ق ة لما كانت مواقف الشيخ وفقه الله مواقف في يعني ج ل ي ة و ظ ا ه ر ة وفيها م ب ا ي ن ة ل أ ه ل البدع و ن ص ر ة ل ل س ن ة و أ ه ل ه ا و ردود على أ ه ل ا ل أ ه و ا ء ضاقت نفوسهم ذرعا من تلك المواقف ف ب د أ و ا يشنعون وكما قيل الشيء من معدنه لا يستغرب فانظر إ ل ى هذا المتكلم ما هي ايش بواعثه ومن ماذا خرج ومن أ ي ج ه ة خرج نعوذ بالله من هذا أ م ا ما نعرف عن فنعرف أ ن ه من إ خ و ا ن ن ا ومن السلفيين ومن طلاب العلم الموثوقين و أ ه ل العلم قد أ ث ن و ا عليه ثناء عاطرا ن س أ ل الله لنا و له التوفيق والسداد في الدنيا و ا ل آ خ ر ة و أ ع ل م أ ن ه يكره مثل هذا الكلام ولا مزيد على هذا في صغيرة حطيت أمورقة واحدة خلاص ايوا قال السائل هل العفو والصفح يشمل من ا س ت ه ز أ ب س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تكلمنا وقلنا أ ن هذا العفو والصفح الذي أ ش ر ن ا إ ل ي ه وتكلمنا فيه فيما يتعلق بك أ م ا بدين الله فلا والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان إ ذ ا انتهكت محارم الله غضب عليه ا ل ص ل ا ة و السلام انتقاما لله و لدينه فلا يشمله ذ ا ا ل أ م ر من ا س ت ه ز أ برسول الله صلى الله عليه و سلم أ و سنته كيف و قد وقع في ماذا في أ م ر مكفر نعوذ بالله كيف يكون ا ل إ ص ل ا ح مع شخص أ و أ ش خ ا ص يدافعون على من كان من أ ت ب ا ع بعض أ ه ل ا ل أ ه و ا ء و يماشونهم و يقولون إ ن ه م تابوا مما هم فيه ا ل إ ص ل ا ح لمن أ خ ط أ في مثل هذا و يماشي أ ت ب ا ع بعض أ ه ل ا ل أ ه و ا ء الذي يماشي أ ه ل ا ل أ ه و ا ء هؤلاء لا يخلو من أ ح د شخصين إ م ا أ ن ه يجهل ما هم عليه يجهل ما هم عليه من أ ن ه م على خلاف ا ل س ن ة و أ ن ه م من أ ه ل ا ل أ ه و ا ء فهذا يعرف و تعريفه بالعلم و العدل بالتي هي ح س ن للتي أ ق و م هو من ا ل إ ص ل ا ح هو من ا ل إ ص ل ا ح ف إ ن استقام و الحمد لله و عرف هذا خير له و خير لك و أ ج ر الله على يديك خيرا و إ ص ل ا ح ا كثيرا فهنا ي ب د أ المشوار الثاني لك من إ ص ل ا ح ما وقع بينه وبين بعض إ خ و ا ن ه م ال ا ل س ن ة الذين صار بينه وبينه تدابر و أ ن تشرح لهم وتعرفهم ب أ ن ه تاب ورجع والحمد لله واضح ف أ ص ل ح ت بينه وبينهم ورجعت ا ل أ م و ر إ ل ى خير و أ م ا الثاني قسم الثاني يعلم أ ن ه م على الهوى و أ ن ه م أ ت ب ا ع الهوى ولكن مع هذا ينصرهم وينتصروا لهم فهذا بارك الله فيكم إ ق ا م ة ا ل ح ج عليه إ ذ ا لم تقم تقام لا يعني إ ق ا م ة ا ل ح ج عليه ا ل م ج ا ل س ة والمماشاه و ا ل م ؤ ل ف ة انتبه بعض الناس لما نقول يسمع كلام بعض ه ا ل س ن ة بوجوب هجر أ ه ل ا ل أ ه و ا ء يقول إ ذ ن لا يوجد إ ق ا م ة ا ل حجه لا يوجد إ ق ا م ة الحجه من قال لما قلنا بوجوب الهجر أ ن لا تقام الحجه لا تلازم بين إ ق ا م ة ا ل ح ج ة والهجر فاصدع بما تؤمر و أ ع ر ض اصدع و ب ي ن ومع هذا فارقهم إ ذ ن إ ق ا م ة ا ل ح ج ة ليس بالضروره ة أ ن ا تنافي ماذا إ ق ا ع الهجر و إ ق ا م ة ا ل ح ج ة ليس لها سبيل واحد وهو الجلوس إ ل ي ه والمما تمشي إ ل ي ه في البيت هذا وجه وهو أ ن ك تلقاه في مسجد أ و في طريق ف ت ن ص ح له فيما بينك وبينه نعم و إ ل ا ف ا ل ك ت ا ب ة إ ل ي ه م ن ا ص ح ة ا ل ر س ا ل ة تسجيل شريط له فيما بينك تنصح له ر س ا ل ة هذه من ا ل م ن ا ص ح ة إ ذ ن أ و ج ه ا ل م ن ا ص ح ة عديده ليست ليس وجها ً و ا ح د ة والذي حذر منه العلماء من ا ل م ج ا ل س ة إ ل ى أ ه ل ا ل أ ه و ا ء ث م ت ضابط مهم ذكره اهل العلم وهو الجلوس إ ل ي ه م جلوس الف و م ؤ ا ن س ة أ م ا إ ذ ا ما جلست إ ل ي ه من باب بيان الحق له و تعليمه إ ي ا ه ها و انتصارك للحق فهذا ليست م ج ا ل س ة لاهل ا ل أ ه و ا ء واضح فيجب أ ن نعلم هذا القيد ل أ ن كثيرا منهم ماذا يخلط فيه يظن أ ي م ج ا ل س ة هي م ج ا ل س ة للبدع ا ل م ج ا ل س ة التي نص عليها أ ه ل العلم لمن أ ر ا د أ ن ينصح و كان أ ه ل ا ل ل ن ص ي ح ة ما هو لكل أ ح د هذه ا ل م ج ا ل س ة أ ن تكون المجالسه م ج ا ل س ة الف و م ؤ ا ن س ة ولهذا قال أ ب و الدرداء رضي الله تعالى عنه وغيره من السلف كما ع ن د أ بن ي عيم في الحليه إ ن من فقه الرجل مدخله ومخرجه وممشاه ومجلسه مع اهل العلم فالمذموم هي جلوس ا ل م ؤ ا ن س ة ا ل آ ن يقول بعضهم يمشي مع بعض المنحرفين والمخالفين ل ل س ن ة وبل بعضهم يكتب ويزبر في ا ل إ ن ت ر ن ت كتابات س ي ئ ة و ش ن ي ع ة على اهل ا ل س ن ة صحيح وردود ق ب ي ح ة واذا تراه يمشي معه يمشي معه إ ل ى المطعم ويمشي الى العشاء و ي أ ك ل و ن ويشربون ويضحكون ويجلسون ويقومون ويقعدون يقول لك بعدين أ ن ا ناصحه هذه مجالس م ن ا ص ح ة هذه م ؤ ا ن س ة هذه ا ل م ؤ ا ل ف ة هذه هي واضح بارك الله فيكم يجب أ ن تفرقوا إ ذ ا أ ق ي م ت ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة فهل أ ق ط ع ا ل ن ا ف ل ة أ ت م ا ل ص ل ا ة ثم أ د خ ل مع ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة او في ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة ما أ د ر ك ت منها فصل ي وما فاتك فاقضي يقول بارك الله فيكم ما حكم شرب الماء والمؤذن يؤذن ل ص ل ا ة الفجر مع العلم لا أ ع ر ف أ ن المؤذن يؤذن في الوقت إ ل ا بعد ذلك من بعض المشايخ على كل حال بارك الله فيك من ا ل أ ف ض ل أ ن ك تقف وتمسك عن شرب الماء عند ا ل أ ذ ا ن عند أ ذ ا ن الفجر هذه المواقيت ا ل م و ج و د ة و ا ل م س ط ر ة في التقاوم ي و غ ي ر كلها يعني ت ق ر ي ب ي ة نعم كلها تقريبيه آه إ ذ ا علم أ ن الشخص لا يؤذن إ ل ا على الوقت يجب الكف لكن على هذه ف إ ن ه يجوز لكن ا ل أ و ل ى ان ا ل إ ن س ا ن يبتعد عن هذا الفعل و يقف و يمسك إ ن بلال ان نعم ان بلال يؤذن بليل فكلوا و اشربوا حتى يؤذن ابن أ م مكتوم كما قال صلى الله عليه و آ ل ه و سلم هل تبقى السبابه م ر ف و ع ة حتى إ ت م ا م السلام على اليسار ام الصحيح خفضها بمجرد الانتهاء من, حتى انتها... حتى من التشهد لهو ا ل س ن ة في ذلك أ ن ك تتشهد ابتداء حتى ما تنتهي من التشهد كاملا ولا ينتهي التشهد إ ل ا بماذا بالسلام نعم بعض ا ل إ خ و ة قاموا ببناء مكان لتغسير ا ل أ م و ا ت في فناء المسجد في ن ا ح ي ة منه فهل يحق لهم ذلك أ م أ ن ه يرجع إ ل ى ن ي ة ا ل و ا ق ف ا ل أ ر ض إ ذ ا كان هذا التصرف منهم من غير أ ن ي س ت أ ذ ن و ا الواقف فيجب عليهم أ ن ي س ت أ ذ ن و ا ولا يجوز لهم التصرف لا يجوز لهم التصرف في الوقف إ ل ا ب إ ذ ن من الواقف إ ل ا ب إ ذ ن من الواقف فينظر الى الواقف إن ذ ا كان حيا أ و يرجع فيه إ ل ى الى شرطه بماذا شرط ف إ ن أ ط ل ق أ ن ه يجوز لمن يقوم على المسجد بفعل ما يمكن فعله مما فيه م ص ل ح ة للمسجد أ و ل أ ه ل المسجد فلا حرج حينئذ و الله أ ع ل م رجعنا كم تصلى ص ل ا ة التراويح نعم هذه ا ل م س أ ل ة أ ج ب ن ا عليها مرارا وتكرارا ما هي شروط ا ل م ق ا ب ل ة ا ل ش ر ع ي ة م ق ا ب ل ة كيف يعني ا ل م ق ا ب ل ة ا ل ش ر ع ي ة مناظره زواج على كل حال إ ذ ا أ ر ا د الرجل أ ن يخطب ا م ر أ ة فلينظر إ ل ى ما يدعوه إ ل ي ه الى نكاحها كما أ خ ب ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لكن إ ذ ا ما أ ر ا د أ ن ينظر ينظر إ ل ى ما يرى من ا ل م ر أ ة ع ا د ة و هي ماذا في في ح ا ل ة ح س ن ة و متستره و هي إ ل ى الوجه و إ ل ى الكفين نعم أ م ا الخلوى بها فلا يخلو بها طبعا في السابق كانت الناس يعني تنظر إ ل ى ا ل م ر أ ة عند دخولها و خروجها يعني و يترقبها في الطريق ينظروا حتى يعني ليخطبها وبعد هذه التحض يعني المدنيات والحضارات التي حصلت صارت ا ل أ م و ر فيها شيء م ماذا من ا ل ص ع و ب ة و عليه فما يحصل ا ل آ ن في بعض المجتمعات من أ ن ه إ ذ ا اراد ا ل خ ط ب ة ي أ ت ي الى أ ه ل ه ا و يطلبها و إ ذ ا وافقوا و أ ط ل ع و ه عليها أ و ينظر إ ل ي ه ا النظره ا ل ش ر ع ي ة ف إ ن ه يجلس مع وليها أ و مع محرمها و يرى منها ما يجوز له أن, ان يراه و هي كذلك أ م ا أ ن يتحينها في الطرقات فيخشى عليه من إ س ا ء ة الظن به في مثل هذه ا ل أ و ق ا ت و المرء يجب أ ن يبتعد عن مواطن التهم على ر س ل ك م إ ن ه ا ص ف ي ة بارك الله فيكم و جاء س أ ل ن ي بعض ا ل إ خ و ة عن هذا الفعل وهو أ ن ه لا ي أ ت ي البيت و يرى يعني بهذه ا ل ط ر ي ق ة التي ذكرنا ليس هذا من البدع ليس هذا من البدع لا تتعبد الله أ ن ت بهذا الفعل هذا ليس من ا ل أ م و ر ا ل ت ع ب د ي ة النظره هذه بهذه ا ل ط ر ي ق ة أ ن ك ت ا ت البيت و معها ولي ا ل أ م ر وتراها هذا ليس تعبديا ً بارك الله ف ي ك وليس من البدع في شيء ما حكم ا ل أ ل و ا ح التي توضع في المساجد لغرض ا ل س ت ر ة علما ب أ ن هذه الظاهره كثرت في بلادنا و هذا قد سئلت عنه أ ي ض ا غير م ر ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام كان إ ذ ا صلى صلى إ ل ى الى س ت ر ة و كانت توضع العنزه بين يديه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يصلي إ ل ي ه ا ف إ ذ ا ما وجدت أ ح ي ا ن ا مثل هذه ا ل أ ل و ا ح ليتخذها الناس س ت ر ة لمن صلى منفردا ه و جاء ل ل ص ل ا ة و قد فاتته أ ر ا د ان يصلي وحدها او يتنفل و لا يوجد ما يتخذ به س ت ر ة فلا حرج منه نعم هذا يقول السلام عليكم يا شيخ ت ي ت الى العمره ووصلت إ ل ى ا ل م د ي ن ة ولكن ك أ ن قلبي أ ص ا ب ت ه ا ل ج ف و ة ماذا تنصحني أ ف ع ل أ ن ا أ ق و ل لك ولنفسي ولل... ل وللجميع بارك الله فيكم يجب أ ن يكون العبد قريبا من ربه دائما وابدا نعم العبد إ ن ه أ و ا ب فيراجع العبد نفسه و ي ت ق الله جل وعلا في قوله وفعله وفي أ خ ذ ه ومنعه و إ ع ط ا ئ ه إ ق ا م ت ه ل أ و ا م ر الله جل وعلا صدقه في القول يكثر ويرض و في الدعاء ب أ ن الله جل وعلا أ ن يفتح عليه و أ ن يرزقه ا ل ه د ا ي ة والتوفيق و إ ذ ا ما سجد ف إ ن يكثر في الدعاء كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ م ا السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن ا أ ن يستجاب لكم نعم فالقلوب بين أ ص ب ع ي ن من أ ص ا ب ع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى فيكثر من دعاء الله جل وعلا والانتصاب بين يديه والبكاء والاضطراح عل ى الله جل وعلا أ ن يفتح عليه بمنه وكرمه ما نصيحتكم لمن تكثر حركته في ا ل ص ل ا ة حتى يشغل ما ادري يشغل لحظه أ و كذا في ا ل ص ل ا ة كما ها يشغل من يلحظه الله جل و علا يقول في كتابه العزيز و قوموا لله قانتين فيجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يستحضر أ ن ه يقف بين يدي الله جل وعلا طالبا منه راجيا فيما عنده راغبا فيما لديه جل وعلا راهبا منه جل وعز فلا يتحرك إ ل ا إ ذ ا ما دعت ا ل ح ا ج ة إ ل ى ا ل ح ر ك ة أ م ا ك ث ر ة ا ل ح ر ك ة ف إ ن ه ا م ك ر و ه ة ولا تنبغي في ا ل ص ل ا ة ف إ ن ه ا تشوش على نفسه وتشوش على الاخرين كما ذكر في ا ل س ر ا ء في السؤال فيجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يعود نفسه على كبح ج م ا ع ي ا عن ا ل ح ر ك ة ا ل ز ا ئ د ة وبعض الناس عنده و س و س ة في ا ل ح ر ك ة طوال ا ل ص ل ا ة ويتحرك يلعب في ا ل س ا ع ة يرفع في الشماغ ينزل في الشماغ يلعب في المكان وهذا ح ق ي ق ة يحتاج إ ل ى أ ن يربي نفسه و أ ن يتعلم جيدا و أ ن يستحضر دائما و أ ب د ا أ ن ه يقف بين يدي الله جل وعلا و أ ن ه يرجوه جل في علاه أ م ا هذه ا ل ح ر ك ة ا ل ز ا ئ د ة ف إ ن ه ا تدل على ق ل ة الخشوع أ و عدمه و العياذ بالله هل يشرع للنساء ز ي ا ر ة مسجد قباء الاماكن ة ت ز ا ر لمن أ ت ى زائرا ل ل م د ي ن ة هي إ ذ ا ما وصل ا ل م د ي ن ة فصلى في مسجد النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم نعم له أ ن يزور مسجد قباء وشهداء احد وبقيع الغرقد هذا للرجال والنساء لهن ز ي ا ر ة مسجد قباء و ا ل ص ل ا ة فيه لا حرج في هذا صلى الله لجميع ل ا ت و ف ي ق و ا ل س د د ا و ص ل ى ا ل ل ه و س ل م و ب ا ر ك ع ل رسول ى آل الى ل وللاستناء ه الدروس ا ل م ب ا ش ر ة و ا ل م س ج ل ة والمزيد من الصوتيات يرجى ز ي ا ر ة موقع ميراث ا ل أ ن ب ي ا ء على الرابط ميراث وجزاكم الله ميراث.net وجزاكم خيرا